فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر ذبك وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا وَذَكَرَ خَائِدًا إِذًا ذَاقُوا مُنْهَهُ بِالْحِقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَزَغْلُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْكَنَنَا أَنَا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم, وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ألاكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا ومستقبل اوليتهم قالوا قالوا هذا عالب منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إلَّا مَسَاقِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي مَا إمْكَنَنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَوْا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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مَا ما حولكم من أرقنا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان لالهة بل ضلوا عنهم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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب آليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بِقَادِرٍ عَلَى بقادر على الْمَوْتَى الموتى بل عَلَى على كل شيء قدير يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكْفُرُونَ تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كَأَنَّهُمْ يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فان لم يعد واما فداء حتى, تبع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب او ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصروا صُنكم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتحسن لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 سَالُوا الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ مَسَالُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو حميما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عينك قالوا للذين أوتوا العلم للذين أوتوا ماذا قال آنفا أولئك الذين الله على قلوبهم واتبعوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغته فقد جاء شراطها فأنا لهذا إذا جاءتهم ذكلاهم فَاعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ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 صوره فاذا انزلت صوره وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك, ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فاولى لهم قاعة وقول معروف فإذا أعزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل أسيتموا إن توليتموا أم تفسدوا في أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم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 يضيبون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا نضوانه وكرهوا رضوانه فأحفق أعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم, فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول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 وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ما تبين لهم لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين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 ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم لعلون والله معكم ولن يتركموا اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحثكم تبخلوا فيحثكم تبخلو ويخرج غانكم ها أنتم هؤلاء تدعون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 مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَذَرِ النَّامِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم, ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن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 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيء إن راد بكم ذرا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم غَدَا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ ذَنارَ للكافرين سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما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 وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما ليس على لحما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول نعذبه عذابا لئيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا رقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم سميع الله لمن حمله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أهل أنت أن تحمد أهل أنت أن تعبد ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب غير جاحدين اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت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 ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماءنا وابصارنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا وجا ثارنا على من ظلمنا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 اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهدنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك انك كنا من الظالمين اللهم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 ولا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم وعينا ونصيرا اللهم كن لهم وعينا ونصيرا اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ارفع عنهم عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أره الحق وارزقه اتباعه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا الا هديته ولا مريضا إلا شرعيه ولا مريضا إلا شفيته ولا سحرا إلا أبطلته. ولا سحرا إلا ابطلته ولا ظلما إلا ازهقته واظهرته يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين